Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayiha al-Muddathir, wa وأن رجز ولا تمن تستكبر وانه ربك فإذا نقر في فذلك يوم اذى يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لممدودا وَبَنِينَ شُهُوداً وَمَحَتُ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنيداً سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر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 سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معجضين كأنهم حمر مستنفرة فَرَّتْ من قسورة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 وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو التقوى وأهل المغفرة